أحسن الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين يقول السائل تفسير الاستواء إضافة إلى العلو والارتفاع بالصعود والاستقرار هل ثبت ذلك؟ نعم هذه الألفاظ كلها ثبتت والمعنى واحد المعنى واحد كلها تدل على معنى واحد والفاظ السلف المنقول عنهم في هذا الباب على وارتفع وصعد واستقر هذه العبارات الأربع كلها منقولة عن السلف لكن أكثر ما جاء عنهم رحمهم الله ورضي عنهم من إطلاق في هذا الباب على وارتفع نعم أحسن الله ليكم يقول إذا كان لا يصح المجاز في صفات الله جل وعلا فبما نفسر قوله نحن وإن ما اشبه ذلك هذه يذكرها الرب سبحانه وتعالى تعظيما وبيانا لعظمة الرب الذي نزل هذا الوحي وحفظ هذا الوحي وله جل وعلا الأمر والنهي والحكم والتدبير سبحانه وتعالى إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون فهذا كله في مقام التعظيم وهو اسلوب عربي معروف نعم أحسن الله ليكم يقول هل يصح التعبير بأن الله مستوء على عرشه بذاته وأنه ينزل بذاته الله جل وعلا مستوء على عرشه بذاته ومن لم يقل إنه مستوى على عرشه بذاته لم تتمحص عنده العقيدة لم تتمحص عنده العقيدة ولم تتبين ومثل هذه الألفاظ التي وجدت عند السلف مثل بذاته والقرآن كلام الله غير مخلوق وكلمة باء ونحوها من الألفاظ هذه الألفاظ تمحص العقيدة وتميزها عن عقيدة المبطله عن عقيدة المبطلة فهي الفاظ تمحص العقيدة وتبينها ولهذا مما ينقل عن أحد السلف أنه امتحن رجلا ليتأكد من توبة صادقة من اعتقاد الجهميه في نفي استواء الله قال تثبت أن الله مستوى على العرش قال نعم قال تثبت أنه بائن من خلقه قال لا أدري ما بائن قال, قال هو جهمي يعني ما ترك العقيدة التي وعليها فهذه الفات تمحص العقيدة نعم أحسن الله ليكم يقول جاء في الحديث ينزل ربنا في ثلث الآخر من الليل الحديث يقول هل القصد النزول فعلا أم إحاطته حيث أشكل علي يأتي حديث النزول عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ويأتي أيضا ذكر معناه وهو معناه واضح والنزول معناه واضح لا يخفى لإنسان يعرف العربية الفرق بين نزل وصعد أو نزل وجاء فهي كلمات واضحة المعاني فالنزول نؤمن به ونمره كما جاء أما كيفية نزول الرب تبارك وتعالى فالله أعلم به ولا نقول ينزل كنزولنا لا نقول ينزل كنزولنا فهذا تشبيه باطل وكفر بالله بل نقول ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى نعم تكرر السؤال كأن الأخ مسألة كمال الضد في الصفات المنفية لا الصفات المنفية كل نفي كل نفي هذه قاعدة كل نفي في, في, في, في, في, في صفات الله تبارك وتعالى فهو متضمن ثبوت كمال الضد متضمن ثبوت كمال ضد المنفي لله سبحانه وتعالى. فنفع عن نفسه النسيان وهو يتضمن ثبوت كمال العلم. نفى العجز لكمال القدرة. نفى السنه والنوم لكمال الحياة والقيومية. نفى الظلم لكمال العدل وهكذا. ونكتفي بهذا القدر والله أعلم صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين